الرحمن ع ل م ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ي للعلوم ا ل ا س و ا ل ق م ر بعسفان

ألا موسوعه النابلسي ا ولا ل ا تفسر م ز ا ا ن و للعلوم أ ر ض ه ا ا ل ا ا ل ا م ي ه

「なぜならば」

「えっ

「私は」<音楽>

「今日も一緒に暮らしていきたいと思います」<音声>

م و ت و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه